بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن م ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أ ن ينزل فيهم ق ا ل وكيف ا الله قال فواحش السرقة الذي صلاته قالوا ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ و يسرق صلاته قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها هذا حديث كنا تحدثنا عن بعضه في المجلس الماضي سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرونه كنا تحدثنا المجلس الماضي عما الشارب والسارق والزاني حديث في في عن رسول صلى وسلم قبل أ ن ينزل في تلك الفواحش فقالوا لما سئلوا ولم يعلموا ما يقولون قالوا الله ورسوله أ ع ل م وهذا أ د ب المسؤول إ ذ ا سئل عما لا يعلمه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يكلا ل ع ل م إ ل ى من يعلمه وهو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يكيل العلم إ ل ى من يعلمه وهو الله سبحانه قد صادق عتب الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام لما سئل عن أعلم عليه نبيه فأجاب الله السلام لما الناس السلام سئل أنه هو وهو موسى روى ج ل ح إليه وجه البخاري أ أعلام ر روى ض ل ا عن أ ب ي بن كعب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل ي بني إ ر ا ي فسئل أ ي الناس أ ع ل م فقال أ ن ا وهو في هذا صادق لا يريد باوا ولا فخرا ولا كبرا في, في ذلك الوقت لا أ ح د يحاول ه فهو أ ع م اليه ن لكن ا الله س ل عتب ع ق ا من ت ب ا ل ل ه عليه, قال نبي صلى الله عليه, فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه فيقول الله أعلم فقال له ربنا سبحانه أن ا ل ع ل ل م إ ي هو ف ي ق ل اعلم ل ل ه أ ف ق الناس له ر ب ب عبدا لي بمجمع البحرين ح ا ن إن ه لي هو أ ع ل م منك يا موسى فقال موسى عليه السلام أ ي ربي كيف لي به قال أ م ر ه ربنا أ ن ي أ خ ذ ا معه حوتا فيجعله في مكتل قال فحيثما فقتل د ا ح و ت فهو ثم وفي ذلك يقول ربنا و إ ذ قال موسى لفتاه لا أ ب ر ه حتى أ ب ل غ مجمع البحرين لماذا مجمع البحرين ل أ ن الله قاله إ ن لي عبدا بمجمع البحرين هو أ ع ل م منك لا أبرح حتى أبلغ, أبلغ مجمع البحرين أبرح أو أمضي حقوبا حتى مجمع فقال ا له الله حيثما فقدت الحوت تجد ذلك, الرجل ذلك العبد ر ج ل ذلك ل ا ما انتبه انهما فقدا حوتهما حين فقدا حتى ض ر ه م الجوع قال آ ت ن ارايت غدا لقد أنا لقينا من س ف ن هذا النصف قال أ ر إ ذ اوين الى ا ل س خ ر ة ا ل س خ ر ة التي في مجمع البحرين ف إ ن ي نسيت الحوت وما انسانه إ ل ا شيطان ا ذ ك ر ه فلما رجع إ ل ى الموضع الذي فقد في الحوت وجد العبد وكان من ج م ل ة ما قص الله تعالى في س و ر ة الكهف وما قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ف إ ذ ا عتب الله سبحانه على نبي هو من أ و ل ي العزم إ ذ كان منه هذه الفلته ولم يرد العلم الى الله فغيره ممن هو أ د و ا ن من هو أ د و ا ن أ و لا بهذا ا ل أ د ب منه عليه السلام نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أ ن ينزل فيهم قالوا الله ورسوله أ ع ل م قال هن فواحش وفيهن ع ق و ب ة قال صلى الله عليه وسلم هن فواحش الفواحش جمع ف ا ح ش ة ف ا ح ش ة هو الذنب الكبير الذنب العظيم من, من قولهم فاحش الشيء إ ذ ا كبر وعظم ف الفواحش هي الذنوب ا ل ك ب ي ر ة ا ل ع ظ ي م ة وقد حرمها ربنا قال ربنا سبحانه قل إ ن م ا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و بطن وفيهن ع ق و ب ة فيهن ضمير يعود على الفواحش والفواحش اللي هي ا ل م ذ ك و ر ة وهي ا ل س ر ق ة والزنا و ش ر الخمر ا ل س ر ق ة ح د فيها قطع اليد قال ربنا سبحانه و السارق و السارقه فقطعو ايديهما جزاء بما ك س ب ا ن كالا من الله على, على شروط يذكرها الفقهاء ليس كل س ر ق ة تجيب القطع و ليس كل سارق يستوجب القطع هناك شروط و لكن ا ل آ ي ة التي يؤول إ ل ي ه ا الفقهاء هي هذه و السارق و السارقه فقطعو ايديهما جزاء بما كسبانا كالا من الله و الله عز و حكيم الزنا الحد فيه ع ق و ب ة الزنا إ ذ ا كان الزاني محصنا أ ي متزوجا فعقوبتها الرجم حتى الموت و إ ن كان الزاني غير محصن أ ي غير متزوج فعقوبته أ ن يجلد م ئ ة ج ل د ة و أ ن ينفى عاما عن بلده قال ربنا سبحانه الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما م ئ ة ج ل د ة ولا ي أ خ ذ ك م بهما ر أ ف ة في دين الله إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر وليشهد عذابهما ط ا ئ ف ة من المؤمنين ل ي ح ص ل الزجر ولئلا يشيع ما لا يرضاه الله ولا يحبه لئلا يشيع في أ م ه نبيه صلى الله عليه وسلم لذلك ينبغي أ ن يشهد العذاب ط ا ئ ف ة من المؤمنين ان رجلا اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان شوذوك الله ان تقضي لي بكتاب الله وقال الخصم ا ل آ خ ر وهو أ ف ق ه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله و أ ذ ل ي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فقال الرجل إ ن ابني كان عسيفا على هذا كان أ ج ي ر ا العسيف و ا ل أ ج ي ر كان أ ج ي ر ا عنده كان عسيفا على هذا ف ز ن ا ب ا م ر أ ت ه ف أ خ ب ر ت أ ن على ابني الرجم فافتديت منه ب م ئ ة شاه ووليده الجارية هذا ا ل خ ط أ في موضعين ا ل خ ط أ ا ل أ و ل أ ن ابنه غير محصن وظن أ ن الحد على ابنه الرجل ا ل خ ط أ الثاني أ ن ه ظن أ ن ه يفتدى من الحدود ب ف د ي ة ف أ ع ط ى افتداء من الحد م ئ ة شاه و و ل ي د ة قال و س أ ل ت أ ه ل العلم ف أ خ ب ر و ن ي أ ن م ا على ابني جلد مائه وتغريب عام و أ ن على ا م ر أ ة هذا ا ل ر ج ل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الغنم والوليده ة رد ذ ه المئة ا ا ل و ج رد ي ة ر خذهم وعلى ابنك جلد م ئ ة وتغريب عام تغريب عام هو الذي قلنا النفي ذ ي ق ل ا ا ل ن واغدو يا انيس إ ل ى ا م ر أ ة هذا ف إ ن ي اعترفت ف ا ر ج م ه ا هذا حد الزنا إ ذ ن ذكرنا حد ا ل س ا ر ق ة وقد ح د الزنا ب ي ا ح الخمر و قلنا د ق إ ن الخمر ليس فيها حد في كتاب الله ولم يوقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا, من شيئا معينا و إ ن م ا هو التعزير وقد ذكرنا ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبيد بن عمر وهو أ ح د كبار التابعين قال كان الذي يشرب الخمر يضربونه ب أ ي د ي ه م ونعالهم ويصكونه ف فكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب ي بكر وبعض إ م ا ر ة عمر ثم خشي ان يغتال الرجل قد قلت لكم إن عمر, رضي الله خشيئ عمر إن رضي ان ل ل ه خشيئ عمر أ يخلص إ ل ى الرجل أ ث ن ا ء ضربه من يغتاله قال فجعلها أ ر ب ع ي ن سوطا فلما راهم لا يتناهون عن ذلك جعلها ستين فلما راهم لا يتناهون جعلها ثمانين ثم قال هذا أ د ى الحدود وروى مالك في موطئه عن ث و ل بن زيد الديلي أ ن عمر رضي الله عنه استشار في ا ل شرب الخمر فقال له علي بن أ ب ي طالب نرى أ ن تجلده ثمانين ف إ ن ه إ ذ ا شرب سكر و إ ذ ا سكر هذا و إ ذ ا هذا افترى افترى قذف وحد القذف ثمانون جلده قال فجلده عمر ثمانون جلده هن فواحش وفيهن ع ق و ب ة و أ س و أ ا ل س ر ق ة الذي يسرق صلاته قال و أ س و أ ا ل س ر ق ة ا ل ذ ي ي س ر ق أسوأ السرقة الذي س ر ق ة ا ل يسرق صلاته هذ الحرف هذا الحرف ا ل س ر ق ة روي ة بوجهين ا ل س ر ق ة على المصدر س ا ر ق ة يسرق س ر ق ة مصدر هذه ر و ا ي ة يحيى و ا ل أ ك ث ر ي ن ورويا و أ س و أ ا ل س ا ر ق ة بفتح الراء ا ل س ا ر ق ة جمع سارق كما تقول فاجر وفجر وكفر وظالم ك ف ر و, و, و, و, و, و, و وظلم وظلمه الخ ر ه سبحان الله اكثرها فيما في في يسوء هذا الجمعه <تصفيق> فعلى ر و ا ي ة الفتح لا إ ش ك ا ل و أ س و أ ا ل س السارقين ر ق ة أي وأسوأ ا الذي يسرق صلاته, صلاته لكن على رواية إحياء وأسوأ السارقة السارقة رواية إحياء هذا المصدر المصدر يدل على الحدث أ س و ل السارقة الذي يسرق صلاته. معنى يسرقها هو هو هو هو هو هو هو أ و هو هو هو هو هو ه ا هو هو هو هو هو هو هو ا و هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه ا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو و هو هو هو هو هو هو هو ه هو هو ه ه أ م ر أ ن ي أ ت ي بها على وجه من التمام والكمال على وجهه ما, ما امر الله أ ن ي أ ت ي به فلم يفعل و أ خ ل بها فذلك ا ل إ خ ل ا ل خ ي ا ن ة لما كان أ تومن عليه من ا ل ص ل ا ة أ ن ي أ ت ي بها على وجهها ا ل م ر ض ي ة عند الله وهذا ينبئكم أ ن ا ل إ خ ل ا ل بما يلزم في ا ل ص ل ا ة من أ ر ك ا ن ه ا وشروطها من ك ب ا ئ ر ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من نظائر الزنا و ا ل س ر ق ة وشرب الخمر وهي كبائر لا يمتري في هذا أ ح د فكذلك سرقه ة الصلاة قال ا صلى ل ل عليه وسلم وأسوأ الصلاه س يسرق ر ق هذ ة الذي ت صلاته يتم تمام ت ه الله رقوعها سجودها هذه هي قالوا يسرق قال السرقة يسرق يا لا ولا ماذا الركوع فلا رسول وكيف يسرق من م ويسرق من السجود أ ي ض ا من تمامه فلا يتمه وقد تقدم لنا أ ن من لا يتم ركوعه ولا سجوده لا صلاه لنا وقد تقدم لنا أ ن الاعتدال والاطمئنان أ ن من فروض ا ل ص ل ا ة ثم طمئن في ا ل ص ل ا ة و ا ع ت د ر يقول بالشر في فرائض ا ل ص ل ا ة وقد تقدم لنا مراه ا ا ل إ م ا م أ ح م د عن علي بن شيبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا ص ل ا ة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود وقد روى البخاري عن حذيفه ة رضي ا ل ل انه أنه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده في الصلاه فلما انصرف قاله حذيفه رضي الله عنه ما صليت قال الراوي واحسبه قال ولو مت على هذا مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم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 ا ل ع و م بني خويلد طيب المتوفى س ن ة ا ر ب ع ن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعروه هل أ د ر ك النبي صلى الله عليه وسلم لا عروه التابعي وليس ص ح ا ب ي ي فالحديث مرسل لكنه موصول عند البخاري ومسلم من طريق ابن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوها قبرا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لتنزل فيها ا ل س ك ي ن ة وتحلها ا ل ب ر ك ة وتخرج منها الشياطين ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و ا ل ص ل ا ة في البيوت وقد روى مسلم في الصحيح عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابير إن الشيطان مقابير بيوتكم إن ن فجعل ر تقرأ سورة البقرة من البيت الذي تقرأ فيه ف البيت الذي لا ي ق ر أ فيه ا ل ق ر آ ن إ م ا ابتداء و إ م ا تبعا ل ل ص ل ا ة جعله النبي صلى الله عليه ل و س م م ق ب ر ة ولا بد أ ن يفرخ فيه الشيطان ويعشيه ل أ ن ه لا شيء ينفره من ذلك البيت إ ن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه س و ر ة ا ل ب ق ر ة وقد كان رجل من علماء من ا ل م ا ل ك ي ة إ ذ ا جاءه رجل يشكو زوجته و أ ن ه بينه وبينها شجارا وخصاما وكذا كان ي أ م ر ه ب أ ن يصلي في يكثر من النوافل في, في البيت ويكثر من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في البيت ويرى أ ن سبب كل ما بينه وبين زوجه من المشاكل بسبب وجود الشياطين في المنزل و أ ن ه ينبغي ان يطرد تلك الشياطين ب ا ل ص ل ا ة في البيت و ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن فيها نعم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم قال صلى الله صلى عليه ل و س من اجعلوا م صلاتكم في بيوتكم صلاتكم صلاه هذه عام فيحتمل ا ل ف ر ض ويحتمل النفل ولذلك قال ط ا ئ ف ة من علماء اجعلوا من صلاتكم أي من فرائض صلاتكم اجعلوا بعض فرائضكم ا تصل... جعلوا بعض ما تصلون من فرائضكم في بيوتكم لماذا ليقتدي بكم أ ه ل ك م ليقتدي بكم من لا يذهب إ ل ى المساجد من أ ه ل ك م وقد قال الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا قو انفسكم و أ ه ل ك م نارا و ق و ه ا الناس والحجاره قو أهل... انفسكم و أ ه ل ك م احفظوهم من نار بماذا تحفظونهم ب أ ن تعلموهم أ ح ك ا م دينهم ومن جمله ما يتعلمون أ ح ك ا م ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة معهم في, في, في البيت هو من التعليم بالفعل وهذا الخول هذا حمل ا ل ص ل ا ة هنا على ا ل ف ر ا ئ د رده ط ا ئ ف ة من العلماء قال أ ب و الوليد الباجي رحمه الله ه ذ ا فيه نظر لماذا قال لانه لم يختلف أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ك ر على من كان يتخلف عن ج م ا ع ة المساجد وقال فلم يبق إ ل ا النفل إ ذ ا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من, ينكر على من تخلف عن ج م ا ع ة المسجد ل م يبق إ ل ا أ ن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم على النفل وعضد الباجي قوله هذا ب أ ن أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة ب ا ل ن س ب ة للنفل هي مكانه في البيت وقد روى الشيخان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة المرء في بيته إ ل ى ا ل م ك ت و ب ة يعني أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة النفل في البيت وهذا الذي قاله القاضي أ ب و الوليد رحمه الله وجيه ولكن ليس يجب حمل الحديث عليه ل ي يجب س ل أ ن القول ب أ ن أ ن ه يمكن حمل ا ل ص ل ا ة على ا ل ف ر ي ض ة قد يتجه ل أ م و ر أ و ل ه ا أ ن ا ل أ ص ل في إ ط ل ا ق ا ل ص ل ا ة في نصوص الشرع على الفرائض هذا الأصل فتحمل على النفل الوجه الثاني أ ن هذا الذي يتخلف عن ج م ا ع ة المسجد ل أ ج ل ج م ا ع ة في البيت لا يسمى متخلفا عن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة حديث ابن عمر في الصحيحين لما قال رسول الله صلاه ى ل ل عليه وسلم ل ص ا ة ا ل ج م ا ع ة تفضل ص ل ا ة الفذ بسبعين وعشرين د ر ج ة ماخص النبي صلى الله عليه وسلم ج م ا ع ة من ج م ا ع ة و إ ن م ا ق ا ل صلاة الجماعة ت ف ض ل ل ص ا ة و ا ل ذ ي يوصلي في ل جماعة ا بين ت يطلق عليه ويوصف ويصح أ تسمى صلاته صلاه ت ص ل ا ة جماعة. إنما ل ل صلاة بين ا ج م ا ع ة في البيت و ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المسجد بعدد المصلين كلما كثر عدد المصلين كان الفضل اعظم لما روى ابو داود الترمذي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ص ل ا ة الرجل مع الرجل أ ز ك ى من صلاته وحده و ص ل ا ة الرجل مع الرجلين أ ز ك ى من صلاته مع الرجل وما كان أ ك ث ر فهو أ ح ب الى الله عز وجل فهذا وجود تفاضل و إ ذ ل ك قلنا لكم إ ن كلام ابي الوليد وجيه ولكن ليس واجبا أ ن يحمل الحديث عليه على هذا قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم من هنا إ ذ ا قلنا إنها ان ا ل ص ل ا ة هنا النوافي تحتمل من أ ن تكون ز ا ئ د ة يكون المعنى اجعلوا صلاتكم في بيوتكم يعني, صل... يعني الصلاه هنا نوافي قلنا على القول ب أ ن ا ل ص ل ا ة هنا هي ا ل ن ا ف ل ة تكون و ا من ز ا ئ د ة يعني اجعلوا من صلاتكم أ ي اجعلوا صلاتكم ز ا ئ د ة ز ا ئ د ة اجعلو صلاتكم ا صلاتكم من, من صلاتكم أي ي ج ع ل و ا صلاتكم في بيوتكم أ ي ن و ا ف ه و تتمله ح ا ي ض ا أ ن ت ك و ن ا تبعيديا يعني اجعلو ا من صلاتكم أي ي ج ع ل و ا ب ع ض ا ل صلات ص ل ا ة ا ل نوفي ا اجعلو ا ب ع ض ه ا في بيوتكم و عالقوله أ ن ا ل ص ل ا ة الفرائض اجعلو ا من صلاتكم أ ي ب ع ض لا بد أ ن تكون تبعيد اجعلو ا ب ع ر ض صلاتكم ب ع ر ض فرائدكم في بيوتكم كيف نعلم ما أ م ا ر ه من ت ب ع ي ض ي ة كيف نعرف أ ن من هذه من ت أ ت ي لي م ع ا ي ي ك ث ر ة كيف نعرف أ ن من هنا تبعيضيه لنعرف هذا موضع من يسد مسده بعض ك ل م ة بعض قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما م مما من ا تحبون يعني تحبون هذه ت ب ع ي ض ي ة كيف عرفناها صلح ا ان يجعل في موضعها بعض لن ت ن و ا ل ب ر حتى تنفقوا بعض ما تحبون تلك ا ل ر س ل منهم من كلم الله منهم بعضهم من كلم الله لكن أ ح ي ا ن ا قد لا يصلح أ ن يجعل موضع من ك ل م ة بعض ويكون أ ي ض ا معنى ل ل ت ب ع ي ض يدل على ذلك بالسياق ا ل ق ر ا ئ ن مثل ما قال عشا ولست بالاكثار ر ل ك منهم ح ص ا الحصا هنا العدد الرجال وانما ف ر ل ل ر ج ا و إ ا ل ع ز ة للكثيرين معروف هذا ولست ل ولست ب ا ل أ ك ث ر ي ن من بينهم عددا ط بعض ا ب ع أ ئ م ة ا ل ل غ ة ظن أ ن من هنا من التي تكون مع أ ف ع ا ل ت ف ض ي ل أ ك ب ر من و أ ص غ ا ر من وافضل أ ف ض ل من و ه ذ قد غلطهم ط ا ئ ة عظيمة أفعال لأن ف ت ي الذي تجيء من ع ه م لا يكون معرفاً بأل لا تقول الأكبر معرفا يكون زيد من عامر زيدون ا ل أ ض خ ا م من زيدون ا ل أ ش ج ا ع من تقول زيدون اكبر من و أ ش ج ا ع من و أ ص غ ر من و أ ك ر م من ولكن لا ت ق و ل ا ل ف إ ذ ا لاحقه ال أ ف ع ل التفضيل فحينئذ فحين تخرج ت خ ر ج ا ت أ خ ر ى لا تخرج على التفضيل من هذه ا ل ت خ ر ج ا ت أ ن تكون تبعيضيه علقمه ا بن ع ل ا ث ة العامري رضي الله عنه يهجوه فيه ويفضل عليه عامر بن الطفيل عدو الله لكن هذا كان قبل أ ن يسلم ع ل ق ا م ة هذا علقمه ا بن ع ل ا ث ة العامري وعامر بن الطفيل العامري هذان فحلان ك ا ن من فحول بني عامر بن ص ع ص ع ة ودخلا في م ن ا ف ر ة ا ل م ن ا ف ر ة هو ا ل م ح ا ك م ة في الحسب والشرف يقول ن ا فيحتاجان أ ن يحكم بينهما أ ح د من, من غلب صاحبه من بذه ومن بزه في ا ل م ن ا ف ر ة أ ي ه م ا أ ش ر ف و أ ح س ب ما استطاع أ ح د من ح ك ا م العرب أ ن يحكم بينهما استطاع هذا الأثناء هذه الأعشى ميمون ورد على الأسود العنسي على في ميمون هذه ورد فحباه ا ل أ س و د ب خ م س م ا ئ ة مثقال من ذهب و أ ع ط ا ه حللا ك ث ي ر ة وعنبارا عظيما جدا الاعشاء يرجع بذلك كله إ ل ى محله قومه فيمر على أ ر ض بني عامر فخافهم على ما معه فقصد ع ل ى ق م ة بن علافه فقال ه أ ج ر ن ي قال أ ج ر ت ك من الجن و ا ل إ ن س ولكن هذا ما قناه ق ا ل و من الجن والإنس. قال الموت قاله ل ق ب ة ل ه فتركه ا ل أ ا ش ا ء وذهب إ ل ى عمل ب ا ل ط ف ي فقاله ا ج ر ن ي ق ا ل أ ج ر ت ك من ا ل ج ن و ا ل إ ن س ق ا ل و من الموت قال ومن الموت فتعجب تعجب الأعشاء هو قال وكيف تجيرني من الموت قال إ ذ ا مت في جواري دفعت إ ل ى أ ه ل ك ديتك قال ا ل أ ع ش ا ا ل آ ن عرفت أ ن ك أ ج ر ت ن ي من الموت فلما اجاره ا ل م ن ف ر ة ما زالت على بابها وما استطاع أ ح د من الحكام أ ن يحكم ل أ ح د ه م ا فرغب عامر ب ا ل ط ف ي ن إ ل ى ا ل أ ع ش ا ء ان يغلبه ن يعني أن ي في ا ل م ن ا ف ر ة على ع ل ق م ة فذكر قصائد غلبه فيها فبلغت تلك القصائد علقمه بن علاثه فنذر إ ن ظفر ب ا ل أ ع ش ا ء ليقتلنه فبلغت تهديد العشاء أ بلغه أ ن علقمه هدده بالقتل فقال قصيدته التي من هذا البيت مطلعها شاقتك ك من ق ل قتلة ة ق ت قتلت اسم ا مرأة ش من قتله أ ط ل ا ل ه ا بالشط ف ل و ت ر إ ل ى حاجري لو أ س ن د ت ميتا إ ل ى نحرها عاش ولم ينقل إلى ق الى ب ر ي و أسندت ميتا إ ل نحرها ن عاش ولم ي قابري ل إلى ق حتى يقول الناس مما ر أ و ا يا عجبا للميت الناشري دعها فقد أ ع ذ ر ت في ذكرها واذكر خنا ع ا ل ق م ة الفاجر أ س ف ه ن توعدني جاهلا لست على ا ل أ ع د ا ء ب ا ل ق ا د ر ي يحلف بالله لئن جاءه عني نبا من سامع خابري ليجعلني ض ح ك ة بعدها جدعت ياء علقام من ناذري إ ل ى أ ن يقول فيها إ ن الذي فيه تماريت مع بين للسامع والناظر علقم لا تسفه ولا تجعلن عرضك للوارد والصادر أ اول الحكم على وجهه ليس قضائب الهوى الجائر فهي طويله فبلغ هذا هذه بلغت فنذر ليقتلن الاعشاب وجعله على كل طريق رصدا فاتفق ان الاعشاب خرج يريد وجها ومعه دليل ف أ خ ط أ ا ل د ل ي ل الطريق فوقع به في أ ر ض بني ع م ر بن صعصعه ف أ خ ذ ه وذهبوا ر على علاثة القمة ابن و به إ ل ى ع ل ق م ة فلما ر أ ى ع ل ق م ة قال الحمد لله الذي أ م ك ن منك فماذا قال اعشق قاله اعلقم قد صيرتني ا ل أ م و ر إ ل ي ك وما أ ن ت لمن ك س و كساكم ع ل ا ث ة ت اثوابه أ ب و ك و ع ل ا ث ة كساكم ع ل ا ث ة أ ث و ا ب ه وورثكم مجده ا ل أ ح و ص صيرنا أصحاب ماجد أنت أمس وكل تشتم شعارة الآن زمن إ ل اناس ا ل ذ ي م ن و عمل الصالحة ك ا علاثة ك م ث أ وان ب ه مجده وورثكم الأحوص وكل أ افحلوا س وإن أ اذا ما ر أ و ا فحلكم بصبص و يصير ا ل فقال ح فحص يفحص ل كالكلب الذي الناس لا فهل الشمس ل فسيدكم تنكار ضوئها يبصبص بذنبي هو عنه وإن أو سيدين عن في م ر ب المبرس فهب لي ذنبي ا النفوس ولا ه ر لي زل تتنمو فدتك ن ت ولا قوم ص فقال ق ع ل ق م ة ل ع ل ق ا م ة اقتله لا يغرنك هذا الكلام اقتله وارحنا والعرب من شر لسانه فماذا قال علقامته ى رضي الله、عنه. وهو في حينئذ رجل كافر قال تطلب اذا قتلته إ ذ ا تطلبوا بدمه ولا يغسل عني ما قال هو هجاء والهجو قتلته الهجو بدمه قوله تطلبوا ولا ولا سار في العرب فإذا قتلته ذلك الهجو لن يزال إذا القدرة ذلك لن يغسل فضلي يعرف في عني عني عند قدرت علي انا ا ل آ ن ف إ ذ ا قتلته لن يعرف فضلي عند ا ل ق د ر ة فماذا فعل أ م ر به فحل وثاقه و أ ل ق ى عليه ح ل ة و أ ر ك ب ه على ناقه و أ ح س ن إ ل ي ه وقال له أ ن ج حيث شئت و أ ط ل ق ه ه ذ ه المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أ ب و ا ل ه قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إ ذ ا لم يستطع المريض السجود أ و ماء ب ر أ س ه إ ي م ا ء ولم يرفع إ ل ى جبهته شيئا قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن نافع توفى س ن ة سبع عشره ومائه عن ابني عمر توفى س ن ة اذا لم يستطع المريض السجود أ و م ئ ب ر أ س ه إ ي م ا ء ولم يرفع إ ل ى جبهته شيئا هذا المريض لا يستطيع السجود ماذا يفعل قال أ و م ئ ب ر أ س ه إ ي م ا ن أ و م ئ أ ش ا ر تقول العرب أ و م ئ و و م ا و أ و م ئ و و م ا و أ و ب ا ء ووباء كله؟ معنى هذا كله أ ش ا ر ومن هذه ا ل ل غ ة من يقول إ ذ ا كان المشار إ ل ي ه أ م ا م قال أ و ماء و إ ذ ا كان المشار إ ل ي ه خلف قال أ و باء وينشدون لهذا قول الفرزدق ا ترى أه ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا و إ ن نحن أ و ب ا ن ا إ ل ى الناس و ق ف و ا أ ي ن هم الناس خلف ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن لأن الإشارة وإن أوبأنا خلفنا نحن لأن من الخلف إلى هذا ه ك ذ البيت ا ينشده بعض أ ه ل ا ل ع ر ب ي ة والمشهور وهو ن نحن أومأنا بالمين لكم وأنا قلت ذ ا البيت للفارزدق ه يذكر لجميل ب ي ت ا ل بن معمر العذري ليس الفارزدق و أ ن ه كان ينشده في ق ص ي د ة له وحوله قوم محدقون به فمر الفرزدق فجعل ينصت ف أ ع ج ب ه ما يسمع حتى بلغ جميل قوله ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا و إ ن نحن أ و ب ن ا إلى ل ا ن ا س و و ق ف الى أو مأنا إ الناس وقفوا فقال ا ل فرزدق متى كان الملك في بني عذره وعذري هذا من بني ع ذ ر ة وانت يا ك ي الناس يسيرون خلفكم إ ذ ا قلت لهم قفوا وقفوا إذا قلت أنتما ت منوك ما تقلع الملك فيكم قال انما الملك في مضر و أ ن ا شاعرها فرفع أ أولى ن منك ا بهذا البيت منك قال ف جميل ر أ س ه ف إ ذ ا الفرزدق ف ق اتركني ل الله أنشدك أبا يا يعني أترك لي بيتي فقال نحن أ و ل ى به منك ف أ خ ذ ه الفرزدق و ا ن ت ح ل ه كما قلت ل ك ا ل آ ن قال الفرزدق وهذا ما يسميه العلماء الاغاره إ غ ر ة ا ل إ ة ع ن د م عند علماء العربيه ة و ان ي ج ي الشاعر فيصنع بيت من الشعر فيه معنى جميل وكلام حسن ف ي أ خ ذ ه يغير عليه ياخذه من هو أ ر ف ع قدرا منه و أ س ي ر صيتا منه فينتحله فينسب إ ل ي ه كما وقع الفرز بقيهما فقول ابن عمر يومئ ايماء اي يشير هكذا يخفض ر أ س ه للرقع ا ل س ج و د ل أ ن ه لا يستطيع ان يسجد عليه ى على لا ر ر و وتركه أ ح س ن ورفع مومئ ما يسجد عليه يعني وكره و ان أ يرفع المومئ, المومئ المشير و م م ئ ا ل وكره و ان أ يرفع المومئ شيئا يسجد عليه هذا نكره وقد قال مالك في ا ل م د و ن ة لا في المريض الذي لا يستطيع السجود قال لا يرفع شيئا بين يديه و س ا د ة ولا يرفع شيئا من ا ل أ ش ي ا ء يسد عليه قال قلت لابن القاسم ف ر أ ي ت إ ن لم يكن يستطيع السجود وهو إ ن جعلت له وساده استطاع السجود إ ن رفع ش ي ئ ا على الارض أ ر ض يعني ل يستطيع السجود على ا ل أ ولكن إذا جعلت له وسادة ورفعت جعلت له الأرض استطاع أن يضع عليها فقال ابن القاسم عن إذا شيئا استطاع ابن يضع جبهته لا يفعل ذلك في قول مالك ولا يجعل شيئا من الاشياء الجدعاء ان استطاع ان يجدع ا ل أ ر ض و إ ل ا أ و م ا ء م ع ا كما قال ابن عمر هنا و ا ل أ ص ل في هذا ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من أ ص ح ا ب ه كان مريضا فدخل, وقال وأنا معه فدخل رسول الله صلى الله عليه و ه و ي ص ل ي ع ل ى ع و د تخذ ع و د ا ق ا ل و ض على جبهته ع ا ل عود فطرح أ و م إليه ف العود و أ خ ذ و س ا د ة فقاله رسول الله صلى الله عليه و سلم دعها عنك يعني ا ل و س ا د ة إ ن استطعت أ ن تسجد على ا ل أ ر ض و إ ل ا ف أ و م ئ ماء و اجعل سجودك اخفض من ركوعك、نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله و حدثني عن مالك عن ربيعه بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا جاء المسجد و قد صلى الناس بدا بصلاه المكتوبه و لم يصلي قبلها شيئا قال عبيد الله رحمه الله و حدثني عن مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن مسموح ب ي عبد الرحمن ا ح س ن فاروق متى مات ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إ ذ ا جاء المسجد وقد صلى الناس بدا أ ب ص ل ة ا ل م ك ت و بصلاه ة ولم ي ي ق ب ل ه شيئا كان ا ع ب د ل ل بن عمر رضي ا ل ل ه ه ع ن م ا إذا جاء المسجد الناس صلوا ا فوجد لم يصلي صلى ل م قد بعد و هو ك ت و ب ة ولم يصلي قبلها شيئا لو جاء ووجد الناس ما صلوا يصلي ت ح ي ة المسجد لكن لما كان يجدهم قد صلوا كان لا يصلي ت ح ي ة المسجد و إ ن م ا يصلي ا ل ص ل ا ة التي فاتته وهذا الذي كان يفعله ابن عمر يحمله العلماء على أ ن الوقت يعني يرون أ ن هذا إ ن م ا يفعله لزاما من ضاق عليه وقت ا ل ص ل ا ة التي فاتته إ ذ ا دخل المسجد وقد داقت وصليت ا ل ص ل ا ة و د ا ق وقتها بحيث لا يتسع أ ن يصلي ن ا ف ل ة ثم يصلي بعدها تلك الصلاه, تلك الصلاة التي ف ا ت ت فهذا يصلي ا ل ص ل ا ة الفائته ولا يصلي قبلها شيئا أ م ا إ ذ ا كان في الوقت سعه فجمهور العلماء يجوز له أ ن يصلي ا ل ن ا ف ل ة ثم يصلي بعد ذلك الفريضه ويرون هذا من باب ا ل ج ا ئ ز وقد ذكر مالك رحمه الله أ ن ه لا ب أ س بالرجل يدخل المسجد وقد فاتته ا ل ص ل ا ة أ ن يتطوع قبل أ ن يصلي الصلاه الفائته والله أعلم وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك